أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعلم أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذ القربى ولذ واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير 142. إذنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفرولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم اذ يريك الله في منامك قليلا ولوراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم فيه أعينكم قليلا ويقذلكم في أعينهم ليقضي الله ليقضي الله امرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا آل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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ودناء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وَإِذْ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإن يجار لكم فلما ترى اتي فئتانك فعلى عقبيه وقال اني بريء منكم اني الا ما ترون وقال اني بريء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 مَتَنَ عَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَمِيمٌ كَدَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ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 ضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذليهم على سواء إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمَّ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ مِن ذِبَابِ الْقَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوًّا وَاللَّهُ وَعْدُكُمْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوًّا وَاللَّهُ وَعْدُكُمْ وَأَنَا خَالِدٌ مِنْ دُونِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ سبيل الله وفّئ إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإي يردون أي يخدعك فإن حسبك الله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 الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي أحذر المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن اتو يغلبون الفم من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقون ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فإن تكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي يكون له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 لسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريد خيانتك فقد خان الله من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 الائك بعضهم الائك بعضهم والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من من شيء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 لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهجوا وجاهدوا معكم فأولئك منكم فأولئك منكم وأن لرحام بعد بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَنِيمٍ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 لَمْ يُضَاهِرُوا عليكم أَحَدًا فَأَتِمُّوا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم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 عند المسجد الحرام فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا دمه يرضونكم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 اهمه الكفر فقاتلوا اهمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتون الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بدءوا قوم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبكم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين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 اولائك حبطت اعمالهم وفي النارهم خالدون انما يعمر مساجد الله من من هم من بعد الموتى واقام الصلاه وَأَقَامَ الصَّرَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاسِ وعمارة المسجد الحرام كما نامن بالله واليوم ناخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عندهم أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اقموا واخوانكم لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء اهني استحب الكفر على ليمن ومن يتولهم فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ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 لقد نصركم الله في مواقن كثيره ويوم حنين بذعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء وان وضقت عليكم الارض بما رحبت وضقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم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 وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءٍّ إن اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ لَا لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اؤتوا الكتاب حتى يرثوا الجزيه عن يد وهم وقالت اليهود عزيل بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم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 يريدون أن يطفئن نور الله بأفواههم وياب الله ويا إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي جاءَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ صدق الله العظيم